اصدقائي المستمعين من عمد القصيده العربيه استاذنا الراحل رياض الصنباطي استاذ رياض تحمل كملحن لست ام كلثوم من المطربين والمطربات مش حاول عيب الحقيقه لكن تحمل جزء كبير جدا من مهمة نشر القصيدة العربية المغنية لو لو قلنا مين اللي لحن لهم فحنلاقي كتير قوي لحن لهم أستاذ رياض أبرزهم طبعا زي ما قلنا السادة مكلسوم وتحمل كمغني أيضا بعض هذه المهمة غنى في حياته أكثر من قصيدة من أهمها وأحلاها قصيدة أشواق أو أشواق علشان نبقى بنقول بالعربي وهي من كلمات شاعر أستاذ مصفى عبد الرحمن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 الحقيقة. نتكلم بقى عن اللحن ونتكلم عن الغنى تلات مفاتيح رئيسية هنلاقيهم في هذا اللحن. مقاميا يعني من ناحية المقام. مقام النهواند اللي بيبتدي منه اللحن واللي بيسيطر عليه. مقام البياتي درجة الخمسه من النهواند هو اللحن النهواند اللا. احنا زي ما اتفقنا انه النهواند اصلا اساسه دو بننزل دو سي لا يعني نهواند تحت النهواند الرئيسي بتون ونص أو زي ما الموسيقيين بيحبوا يقولوا بمقام ونص أم أم بعد كده مقام البياتي على الدرجة الخمسة من اللا يعني لا سي دو ري مي بياتي المي وهو أعلى من البياتي الرئيسي بعد كده مقام الحجاز ومقام الكردي إذن أربع مفاتيح بنقابلهم في هذه الأغنية لو, لو, لو ضربنا أمثلة ببعض المقامات الموجودة يعني مثلا نقول البياتي بتاع ال البوسه اللي بدبياتي الميه يعني بنقابله فين مثلا هتف الصبح وغنى بنشيدي مثلا ان يكن قلبك لا يسمع لحني الحجاز بنقابله في الجمله الشهيرة بتاعت اه لو تسمعني اشكو الجوى يا حبيبي دي من اشهر جمل اشواء الكرد بنقابله مثلا في طلبي شوقي من اول الجزء اللي فيه طلبي شوقي ويا حبيبي ايقظ الماضي شجوني مثلا إذا هي عبارة عن زي ما بحب أقول دايما عنقود من المقامات تحويل هذه المقامات وتحويل هذه الأرتام بيفيد في العمل الطويل القصيدة الطويلة بيفيد في تنويع المشاعر بيفيد في كسر الملل بيفيد في تنميه وخلق وتعميق الجو الدرامي داخل العمل تعالوا نمسك المسألة اشواق لها مقدمة موسيقية حقيقة عمل من الأعمال العربية التي تستحق التنويه والإشادة لكن نبتدي مع الغنى أول تدرج للأرتام بيبتدي أخذنا الموسيقى الرياض الصنباطي من الإيقاع الفالد أو الحر أو الأدلبتم بمعنى هناك إشارة لكن مفيش رتم هذه الحرية طبعاً بتنفع قوي مع الغنى العربي اللي كثيراً من حروفه مطاطة وكثيرا من حلياته تحتاج لزمن حركي بناخد الجزء الحر الأول بنبتدي طبعا عرض شديد للأوركسترة عرض جامد جدا للأوركسترة وسيطرة مبكرة جدا للعود. السنباطي طبعا كان من أعظم من عزف على آلة العود. بتبان هذه السيطرة في أشواء وفي كثير من أعمال السنباطي لكن أشواء على وجه الخصوص باين جدا قوته في لوت أول تدخل رتمي بيحصل مع البياتي مع ظهور البياتي على فكرة اربع مقامات اللي قلناهم دول مقامات شجية جدا وعاطفية جدا وملائمه ولبسة في الجو اللي احنا بنقدمه ده تماما بنبتدي اول دخول للرتمة مع عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلوا الذي ضيعته مني خلوا بالكوا بقى في الجزء ده من أول عندما ده من كلمة راقصات شوفوا طولها ايه كده, كده معي راقصات <صغ required> دول راقصات اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احدشر اثناشة تتاشة عشر اربعة يعني اربع موازير كاملين زي ما قلنا ان الوحدة اربعة من اربعة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 حاجة جميلة جدا جدا المزيكا اللي وراها تي لا لا تا برضو مزيكا راقصة مزيكا متحركة مزيكا فيها نفس هذه نقول إيه النشوة بنستمر مع الصنباطي إلى أن أنا برضو مش مش عايز أفصص قوي الغنوة لكن عايز أحط ايدينا على مناطق جمالية داخلها جزء بتاع اه لو تسمعوني اشكل الهواء او اشكل جوا يا حبيبي اه مطولها جدا براحته خالص لو تسمعوني وقفة علامة استفهام عامل لو تسمعوني المزيكة بترسم له علامة الاستفهام اشكل جوا يا حبيبي الى اخره اه اه اه, آه لو تسمعوني هنا قلبها قفل بلو تسمعوني خلوا بالكوا ده من عندياته ااا علشان يكسف الرغبة دي يكسف هذا التمني انه نفسه جدا انه ده يسمعه هو بيشكيله حبيبه يسمعه هو بيشكيله ده ما الحجاز المزيكا جميلة قوي هنا برضو وهنا دي من مميزات الصنباطي من اللطشات بتاعة الصنباطي شديدة الخصوصية من الحجاز بيمتقل على بيات الحسيني اللي بيقول ترى ترى حنلاقيت شلوهاد بترد وده برده جزء من شغل الصنباطي اللي كان بيتفرد به بي. وترى القلبة ونيرانة الجو والزاهة ودموع الشجني لا ترفقت بقلبي الاخير بنخش على مقام الكرد ومع جولة ما بين الكرد وما بين بياتي الحسيني بنوصل للجزء بتاع يا حبيبي ايقظ الماضي شجوني بعد جولة حرة يعني من غير ارتام بنوصل لجولة تانية واخيره علشان يجهزنا للقفله بتاعته جولة رتمية صغيره كده ظريفه بعدين بناخد الجزء بتاع طالب شوقي لايام التمني وليالي انهم بعض يغاب عني فأعد لي منطوى من بشريات هو بيوقف على حرف واحد من بشريات وقف ومطول على طول وزي بالفرقة تعمله سلم سلم يفضي إلى الأفلة الموسيقية اللي بيشارك معها مع الفرقة دي التمبني التمبني قالت نقر زي ما اتكلمنا عن الأستاذين الأشقر هو اللي عايز الغنوة دي على, على وجه التحديد يعني نصل معاه إلى قفلة أشواء أفلة قوية وصارمه وجميلة جدا جدا جدا مع أحد عيون ادبنا العربي شعرنا العربي المغنى قصيدة اشواق مصطفى عبد الرحمن رياض الصنباطي في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحة اذكروا الله دواب الصحاح على بابك ما ضاف بنا من لالي وعهودهم مشرق لا رأت عينك شك وضلال وحنين ولهيب السكرات لا رأت عينك شك وضلال وحنيني ولهيب السكرات عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجل الذي ضيعت مني عندما يعرض هالماضي لعيني صورا تكلو الذي ضيعت مني عندما يعرض هالماضي لعيني صورا تكلو الذي ضيعت مني Oh, اتفسحوا وغنوا من نشيدي راعي لحن شجيا النغماتي اتفسحوا وغنوا من نشيدي راعي لحن شجيا النغماتي هتف سخور دنبی نشیدی رای آل لحن شگی آن زمان هتی هتف سخور أمي السهر هذا فسق وغنّي النشيد رائع اللحن شقي النذمات كالمنا تقبل كالحلم في خيال من زرت بيد اني لا وبالي بموتي وانا ليه الحسنانين لي رقت يكن قلبك لا يسمع لحني لمن يفتنك السر وحي وبني يكن قلبك لا يسمع لحن